أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري نهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 ولق السماءات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل ذاب وأنزلنا من السماء ما فأبتنا فيها من كل زوج كريم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 حملته أمه وهنا على وهن على وهني وفي صاله في عبين أن أشكر لي ولوالديك أن أشكر إلي المصير وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما.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 إن أنك والأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب خليف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله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 فلا تغر الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور.